الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدي الصراط المستقيم صراط الذين ألانت عليه. إما أعددنا الكافرين سلاسلا وأغلادا وسعيرا إما براء يشربون من كهس كافزانها كافورا عيني يشربوا يا الله وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ شمسا ولا زمه بيرا وذا يتنعيه ظلالها وذللت بطوفها ízáraértettem, hászítettem, ők néznek إِنَّا نَحْنُ أَزَّلْنَا علي... لَهُ وَسَبِحْ لِيَ لَهُ طَوِيلًا إِنَّ هُمْ لَا يُحِبُّ وشتدنا مسرهم وإذا شئنا بدلنا أنثالهم تبديلا إن هذه تبديلا فمن شاء اتخذ ربه سبيلا وما تشاء